كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم قيل يومئذ للأسف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 كتاب مما رقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفين عيم على الأراءك ينظر.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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَى الظَّالِلٍ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَوْمُ القفار ما كانوا يفعلون